جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل قد جاء في حديث آخر عن علي رضي الله عنه حين سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال لا إلا فهما يؤتيه الله في كتابه أو ما في هذه الصحيفة وما في هذه الصحيفه قال العقل وفكاك الاسير فهل هما روايتان فهما اوتيه العبد من كتابه هذا لا يكون شيئا خص به يعني سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ما يفتح الله تبارك وتعالى به على عبده واضافه العقل والاسير لا يمنع ان يكون يعني هذا زائد على ما جاء في في هذا الحديث وهذه وصايا ليست مختصة به رضي الله عنه أو بأمر مختص به وإنما هو أمر لعموم المسلمين الشرك في الاستعانة هل هو شرك في الروبوبية أو شرك في الألوهية الشرك في الاستعانة شرك في الروبوبية وهو أيضا شرك في الألوهية من جهة أنه طلب ولهذا قال العلماء في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين قالوا إياك نعبد هذه الغاية وإياك نستعين هذه الوسيلة الوسيلة لتحقيق الغاية أن يعينك الله وإعانة الله لك هذا من ربوبيته وتدبيره لهذا الكون ومن الإيمان بقدره وأن الأمور بتصريفه فمن هذه الناحية يتعلق بالرغمبية ومن ناحية طلبك العون من الله سبحانه وتعالى هذه عبادة لله تبارك وتعالى نعم إذا زاد صاحب الأرض في طول مزرعته وهي في صحراء لم يكن له جار بجوار مزرعته هل هذا جائز؟ إذا كان هذا على وجه الإحياء لو لم يزد وإنما احيا الأرض أصلا من أساسها فإن له ذلك إذا, لا إذا لم تكن ارضا مملوكة وهي أرض موات وأحياها فيملكل له وإذا كانت الأرض التي إلى جنب أرضه ارضا موات وليست مملوكة لأحد وزادها في أرضه أحياء لها فهذا لا شيء فيه وإنما الحرمة واللعن في حق من اقتطع من أرض غيره أو من ملك غيره هل تغيير علامات العلامات التي تبين الطريق تعتبر من تغيير منار الأرض هذا من التغيير لمنار الأرض من التغيير لمنار الأرض أن يغير العلامات الارشاديه التي يعرف بها الطريق فبدل أن يكون الطريق إلى البلد يعني